و ر ه الاعراف ا ل ا ل س ع والخمسين أ ر ك ه ا ل ه ل ى شركه ل ع و ي ه غير ربحيه م ذات م ه م و ن اجتماعي ل أ شركه الهدى شركه و ا ا دعويه ن غير ربحيه س ة ذات مضمون اجتماعي له, له ل y o e م و ا و ع ه النابلسي م ف ق ي ن ن ه م ا للعلوم ن ا ل ا ل ل ه ا م ي ه م ي ق ا ت ل و ك م وألقوا إليكم ل ا س ل ا م فما ج ع ه النابلسي ا و فإن للعلوم م ك و ي ر الاسلاميه إ ي ك م ل ر و ا أ ي ي د م فردوهم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 I'm <laughs> gonna Thank you.